بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم أقولون افتراه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 وَجَعَلَ نسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة قليلا ما تشكرون وقالوا ا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون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 بَصُرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُقِيمُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِن حَقَّ قل قول من جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُرْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ويذكروا بها خروا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم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 إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فنا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وَجَعَلنا مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ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 في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون وَيَقُولُونَ متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون